انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون اذكى ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروه لفضيله الدكتور